إذ قال الحواريون يا عيسى للموج ما ليستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إذ قال الحواريون يا عيسى للموج ما ليستطيع ربك أن ينزل <تصفيق> قَالَ اتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ